مؤربيتي العظام المستثنين الشرفة وبعد إخوتي الكرام أزلنا مع مقدمات قانون الأسواق المالية أعلم أنني قد أسأت جدا بتأخيري لكن أعرض, أعرض لكم أنا قبلها هذه عندي متن الشجاع وشرح الرسالة للامام الشفعي واليوم كان صياما وكان الإخوة يعني, يعني شددوا علي بعد ما انتهيتم الدرس كنت مرتب أن تأي منهم الساعة الخامسة أو الخ أو ثم آتيكم بعد ذلك فطلبوا الإفطار معهم أن يعني وشددوا على ذلك وأعرف أنني أنني أخطأت أعرف أنني أخطأ أعتذر بخطئي وأستسمح الإخوة جميعا أستمحكم عذرا على ما بدر مني من تقصير وإن شاء الله أعوده في محاضرة قادمة لكن يكتمل عندنا الصورة في المقدمة لأننا نتكلم عن تمويل المباشر وغير المباشر وبعد ذلك قانون الأسواق المالية لكننا أعرف عرفنا عرفنا الأسواق المالية بالتعريفات الكثيرة وقد ينتج عنها من هذه عن هذه التعريفات بعض المسائل التي نحتاج إلى إظهارها. فمن هذه الأمور أولا موضوع المبادلة في هذه السوق لسوق المال هو المال هي أسواق أصلا تنسق مالية فموضوع الموضوع موضوع المبادلة في هذه السوق هو المال ولذلك توصف السوق المالية وإلا تضاف يقال سوق المال وهذا عندنا في التعريف الثاني الذي هو قال المكان يتم من خلاله عرض وطلب الأموال من خلال عرض وطلب الأموال والمال في اصطلاح المختصين أنه المال الذي في صورته النقدية. فمع ذلك أنه لا يدخل فيه السلع كالبترول والأسمنت والمحاصيل الزراعية وغير ذلك. فهذا يعني لا يدخل لا يدخل في مفهوم السوق المالية. لكن يدخل في العام ما هو؟ أنا ذكرتُه المرة الماضية. لكن يدخل في العام. لا ادري لما خرجني ودخل مرة ثانية لا أدري سلام عليكم هو الآن لا يدخل في سوق المالية لكن يدخل في أمر آخر عام منه ما هو الزوم أجيبه أنا أعرف أنني ليس لي أن أسأل وخدت تركتكم ساعة كم الصوت مقاطع طيب قلت لكم بأن يعني السوق يختص بسوق المال مبادلة المال كما في التعريف الثاني أنه المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الأموال فلا يدخل في ذلك السلع كالأسمنت والأرز مثلا وأيضا البترول الذهب المحاصيل الزراعية, الزراعية كلها لا تدخل لكنها تدخل في ما هو عام ما هو العام أنا. أناس أناس أناس أناس ما... نعم النت هنا تعبان جدا في ال. عمال يطلع ويدخل في الزوم ايه نعم بيطلع ويدخل فشوف لنا النت بس ايه حفر ده عشفان هنا أربوطب ده أربوطب لا ماذا؟ اه أه لا استنى استنى عجبني انت بسرقه بسرقه عجبني انت بسرقه الصوت ما أدري بينقطع من عندي أم عندكم طيب إن شاء الله سر امم أرجو أن نسم... الصوت زم... جاء طيب بدل ما أسألنا والصوت ينقطع. نعم الصوت الفيس جيد طيب أقول لو, لو دخلت السلع فيها فتكون البرصة لا تكون الأسواق المالية وده فارق أيضا من الفوارق التي تفرق بين البرصة والأسواق المالية وإن كان كثير من المعاصرين لا يقول بهذا الفارق لا يظهر هذا الفارق الفارق أن البرصة أعم من السوق المالية أناس ما أدري الزوم بيخرجني ويدخلني وأنا يعني غيرت الباقه وغيرت الباقه مرة ثانية ما أدري ما أعرف بيطلع أدخله من عندنا لا من عندهم لا ما هو الله بيطلع بخش بيبقى من عندنا تغير ليت غيروا بش حسنا لا لا ده اه عليكم كما قلنا الفرق بين البورصه وبين وبين الأسواق المالية البورصة تشمل المال السؤال النقدية وتشمل أيضا السلع العمل الثاني تتمثل الوظيفة الأساسية لسوق المالية في جذب وتجميع مدخرات الأفراد لابد أن نتعلم أنها باب تمويل عندنا ذات الفائض المالي والعجز المالي والعجز المالي عندهم أفكار لمسألة إشعال إعمال أسواق المال في مسألة المضاربة مسألة المضاربات لأنها وهذه حقا عمده الاقتصاد على ذلك وهذا أصل التشريع لأن اصل التشريع في المضاربة الأصيلة هو من يملك المال وليس له استطاع على استخدامه فيحال الأمر إلى من هو متقن في عمل المال فيأخذ المال باتفاق بينه وبينه على استعمال هذا المال واستخدامه فيثمر يثمر ربحا والربح يكون بينهما بالاتفاق الربح يكون بينهم باتفاق إنما البايع انطلت فهذا هو التأصيل العام على أساس أنا قلت لو رسمنا رسمة فيها مسألة السوق المالي وكيف أنه يوصل بين ذوات الأموال فائد الأموال أو ذوات العجز المالي مع التبادل بينهما في مسألة المال والأفكار التي تكون نموا للاقتصاد واستعمال المال تتمثل الوظيفة السياة للسوق المالي في جزم وتجميع مدخرات الأفراد والفوائد المالية لدى منشآت الأعمال وغيرها المعبر عنها بالوحدات ذات الفائد المالي وهذا مهم جدا تعملها كرة على اليمين يصورها وتكتب هذه الوحدات ذات الفائد المالي لكنهم لا يستطيعون لكنهم لا يستطيعون كما قلت لا يستطيعون استعمال هذا المال في إثماره أو في الإنتاج فيبحث عن من يتقن أن يستعمل هذا المال وأن يعني يستثمره استثمارا كاملا ف يكون الفائد أو الفائدة والعائد ضعيفتين على الوحدة ذات الفوضى المالي وايضا اتحتها ووفق العقود معينة إلى الجهات التي تحتاج اليها المعبر عنها بالوحدات ذات العجز او الاحتياج المالي. الحمد لله. فضحك سلامت. وهذا يبدو واضحا في التعريف الرابع الذي فيه قول المصنف تلك الآلية الائتمانيه التي يمكن من خلالها حجد وتجميع وتوجيه توزيع الدخلات الشركات والحكومات والأفراد أو الاستعمال استعمال وغير الانتاجيه طبعا المصارف الإسلامية تدخل في هذا الباب المصارف الإسلامية عشان تعرف الواقع الذي تعيشه انت في هذا الباب المصارف الإسلامية تدخل في هذا الباب هي تأخذ المال وتأخذ الوحدات ذات الفائض المالي وهي تأتي أيضا تذهب إلى الوحدات الأخرى ذات العجز المالي. تعرض عليه المال. تعرض عليه المال. طبعا لو عرضت عليه المال في صورة القرض دخلت في الربا لو عرضت عليه المال في صورة قرض دخلت في الربا والدخول في الربا محرم وفيه إذن بالحرب. وإحنا قلنا كل اقتصاد قام على الربة فهو مهدم من قبل ان يبدأ. كل اقتصاد قام على الربا فهو مهدوم من قبل أن يبدأ ولما لما؟ لأن الله جعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فيكون هنا الإذن بحرب من الله ورسوله كيف ينبني الاقتصاد على مسألة يحاربها الله جل, جل في علاه فيأتي المصارف الإسلامية تأتي وهي التي تعرض العمل على ذوات الوحدات ذات العجز أو الاحتياج المالي يعني هي وسيط والسوق المالية كذلك وهذا عمل السوق المالية هذا يبقى مثلا مثلاً لو تمثل في المصرف الإسلامي أنه بيأتي بيقول له نحن ممكن نتعامل معك مضاربة وممكن ندخل معك أيضا في مسألة المشاركة بضوابط وشروط وممكن أصلا نتعامل معك ببعض المعاملات كالاستصناع والسلام وغير ذلك والحق بتم النظر تم النظر على ذلك لو نظرت نظرة قيمة للتعاملات البنكية أو المصرفية ولو كانت إسلامية ستردها ما قصة الأضلاع وما تجد فيها إلا أنها تبحث عن وجه من الوجوه في المذاهب أو قول من الأقوال الشاذة حتى ولو كان شاذ تعمل به تقول هذا قول فقهي وتعمل به على أسس ونظم مسألة أن الخلاف متعدد الحق فيه متعدد وليس, وليس بواحد وهذه أم المصائب التي وقع فيها المصارف الإسلامية والمصارف الإسلامية, الإسلامية لابد أن تفهم أنها حتى مؤخرا قد دخلت دخلت في السندات ودخلت في أذنات الخزانة دخلت في الربا الصريح دخلت في القروض والربا الصريح سواء بقى يقولون بأن هذا أنا يعني يعتبر الأمر مني رغم إرادتي ليس بملكي المهم نحن لا نتكلم الآن ليس بملكك أو بملكك نتكلم الآن أنت أصبت في مفعول أمله هل حكمت الشرع في ذلك عمله هل وقعت في ربا جهلي عمله فالتجاه نقول أصلا الوظيفة السيئة لأسواق المال هي التوسط التوسط للتمويل في الحق في هذا المال تقول هي التوسط للتمويل وهذا لابد له من ضابط شرعي لابد من ضابط صحيح شرعي الأمر الثالث هو أن تؤدي الأسواق المالية وظيفتها من خلال أدوات مالية معينة كالأسهم والسندات وهذه طبعا سنتكلم عنها الأسهم والسندات وهي فيها دلالات واضحة جدا على الربا الذي يقع فيه أو تقع فيه هذه الأسواق لأننا نريد أن نصل إلى معاملات إسلامية يعني ينتعش بها الاقتصاد وأيضا ترفع البلاء عن الناس ويكون فيها مفهوم من يعني من التقدم دون دون حرب الله تعالى فعلا لأن الله إذا حارب انتهى الأمر ما في ما في انتصار إلا الله تعالى فعلا فحيث تصدر الجهاد المحتاج المال مثل هذه الأدوات وتبيع الجهات ذات الفائض المالي فتحصل منها مقابل هذه الأدوات على احتياجاتها المالية طبعا مسائل زنات الخزانة أو الأسهم والسندات في يدخل فيها, فيها أموال الربا كما شرحته أنا الإخوة في الماجستيرز العام الماضي وهذه الأدوات ما عبر عنها في التعريف الأول الأصول والالتزامات المالية الاصول والالتزامات المالية كالأسهم والسندات وهم يقولون أسهم والسندات أيضاً لا تدخل في أسواق المالية يعني هي أقرب إلى السلع من أسواق المالية. الأمر الرابع: تطلق سوق المالية على عملية تتكون من محرتين. المرحلة الأولى يتم فيها إصدار الأوراق المالية، وهي ما تعرف بالسوق الأولية. المرحلة الثانية التي يتم فيها تداول هذه الأوراق. يبقى إصدار الأوراق، ثم مع ذلك تداول هذه الأوراق، يعني ما تعرف بالسوق الثانوية. سوق المالية تطلق على مجموعة سوقين. اللي هو إصدار الأوراق المالية ثم التداول بها بين الناس طبعا ممكن ناخذ صورة مصغرة في البيت في هذا الباب تيوزدرها ثم ذلك يطرح فيها في الأسواق مسألة التداول بها التداول هذه الأوراق وطبعا هذا التعامل بها حرام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله نبينه بإذن الله تعالى والحق بأن الأسواق المالية أو كل البورصات عامة البورصات أكثر ما فيها هو التحايل العربة أكثر ما فيها هو التحايل العربي يعني مسائل كل هذه كل هذه الأماكن وكل هذه الأسواق والبورصات كلها أسواق وهمية وهمية للتعامل الصحيح المنضبط بالشرع بل أكثرها أكثرها تعاملات ربويه أو فيها محل التحايل العربي الذي هو أعظم عند الله من الربع الأصيل السوق المالية تطلق على مجموعة سوقين كما قلنا السوق الأولى هي إصدار الأوراق المالية والسوق الثانية هي هي تداول هذه الأوراق المالية وهذه في شيء من التجوز كما ظهر ذلك في التعريف الثالث من حيث اختصر على السوق الثانوية يعني التعريف الثالث قال إذ ذلك الإطار الذي يجمع بائع الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق وذلك نص على المسيح طبعا لابد أن تعلم أيضا في هذا الباب عند التداول والتداول بالبيع والشراء لابد أن تعلم أنه يخلو عن التقابط ولا تتحقق فيه شروط يعني هذه شروط شروط الأمال الربوية تعلمون الأصناف الربوية إن كانت من جنس واحد وعلة واحدة فلابد لها من شرطين التماثل والتقابط في المجلس فهذا لا وإن اختلفت الأصناف كالدولار والجنيه والجنيه والين واليورو والدولار فهذه أيضا تداولها وتبادلها يتوقف على أمر جلل وهذا الأمر هو بشرط التقابط في المجلس وما في تقابط في المجلس الأمر الخامس تتناول السوق المالية الحالات التي تتم فيها إصدار وتداول أوراق المالية طويلة الأجل كالأسهم والسندات يعني هي يترجمونها لأوراق وإن كانت الحقيقة في في فيدخل فيها السلعة وهي ما تعرف بسوق رأس المال والحالات التي تتم فيها إصدار وتداول الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذنات الخزانة كل ذلك ربا قروض, قروض بأسره كأذن الخزانة وشهادات الإداء وهذا كله سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وهذه تعرب بسوق لسوق النقد الال الورق وهذا أمر يدخل في عموم يعني معظم التعريفات التي سبقت الأمر السادس تتضمن الأسواق المالية القنوات التي يناسي فيها المال من قطاعات ومؤسسات وأفراد في المجتمع في المجتمع إلى قطاعات ومؤسسات وأفراد آخرين من خلال بعض المؤسسات التي تعمل كوسيط كما قلنا البنك يدخل والبنك يدخل وأيضا الشركات الشركات شركات التوظيف شركات التمويل أيضا تدخل في هذا الباب نخفز طفزة إلى وظيفة السوق المالي الأسواق المالية ما هي وظيفة وأنت ترى المسألة هنا الحق أن الأسواق المالية لها وظيفة واحدة من يعرف يعني من يعرف منكم وظيفة السوق المالية مما شرحنا سابقا على تجميع الوحدات ذات الفائد المالي ووحدات ذات العجز المالي وأيضاً الأسهم والسندات والزونات الخزانة ويش وظيفة الآن السوق المالي؟ شيء سنلعله مقصود بها الوظيفة أنه جمع المال من أصحاب المال ممتاز ممتاز يعني مسألة الوساطة في التمويل فالصحيح هنا نقول أن السوق المالية الأصل فيها المجمل الكلام عليها هي وساطة في التمويل مسألة الوسيط في التمويل ولذلك هو قال تتمثل الوظيفة وظيفة الأساسية للسوق المالية في تيسير حصول الفئات ذات العجز المالي على الأموال اللازمة لها من الفئات ذات الفائد المالي إما بطريق مباشر أو بغير مباشر كما قال صاحب كتاب الدكتور محمد رشوان مقدمة في الأسواق المالية قال يعتبر الهدف, الهدف الأساسي من وجود الأسواق المالية في الاقتصاد القومي هو تنظيم تدفق الأموال من الوحدات الاقتصادية التي تتوفر فيها أموال فائضة عن احتياجاتها الاستثمارية إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز في الأموال بالقياس إلى حجم برامجها الاستثمارية يعني المسألة مسألة وساطة والحق فيها أن يكون تمويلا مباشرا أو تمويل غير مباشر وجاء أيضا في كتاب الروسات والهندسة المالية الوظيفة الأساسية لسوق المال تحقيق التدفقات الفعالة وذات الكفاءة العالية لأموال الاستثمارات الطويلة أو الطويلة الأجل من المدخرين إلى المستثمرين وهذه الوظيفة وظيفة التمويل أغر المال ووضعه وظيفة البنك الأصيل في هذا الباب يعني الوظيفة تؤدى بطريقتين الطريقة الأولى التمويل المباشر والتمويل المباشر وفي تحصيل الوحدات ذات احتياجات احتياج المالي على احتياجاتها المالية مباشرة من احداث ذات الفائض إما عن طريق الاقتراض المباشر وهذه الطريقة التي ياباها الشرع فهو يمول يعني الوحدات ذات العجز المالي تقول أنا عندي صنعة أستطيع يعني أتاجر بها أنا أصنع ملابس أو أصنع أشياء الناس يحتاجونها يحتجون في بلد كذا أستطيع أن أصنعها وأبيع هناك ويكون ربح يعني ربحا عاليا فيحدث هنا التمويل الوسيط يأتي إلى الوحداث ذات الفائد المائل الفائد المالي في يعني يأخذ منه المال إلى الوحدات الأخرى ليا ذات العكس المال المالي عن طريق الاقتراض قرض صريح والقرض الصريح لابد أن تفهم قرض صريح سيدخل نفعا فهو إيش ربا لأنه لا يمكن أن يرجع الراجل الذي أعطاه إلا بزيادة والزيادة هنا زيادة ربووية فهتكون فيها الحرب نفس الأمر في المسألة الأسهم والسندات إن كانت موجودة غير موجودة وبيعها الصحيح أنها لابد أن تكون قائمة وبيع الأسفل والسندات في هذا الباب أو الزنات الخزانة أيضا ستدخل في, في المسائل الربوية تدخل في المسائل الربوية وهذا التمويل إما يتم بدون وساطة أي من المؤسسات المالية وإما أن يستعان فيه بخدمات بعض المؤسسات المالية تملك أساليب تسويقية متنوعة في مثل المصارف أو مثل استماسرة الأوراق المالية والكل يتعامل بالغبة نتكلم على الواقع الذي نعيشه الآن المصارف الإسلامية أو شركات التوظيف أو شركات التمويل، تتمويل كلها تعمل برتبة. أن تجد رجل له شركة كبيرة في شركة توظيف أموال، وشركة توظيف أموال ليس وسيطا هو صار, صار, صار هو الذي جمع الوحدات ذات العجز، وعندها العمل، ويأخذ المال الفائض، لكنه يضيعه، ولا يكون متقنا ولا يعطي للمتقن ولا أمانة في الوساطة. فيضيع المال ثم ذلك ترى المهاطرات الكثيرة تحدث في الاتهامات والاتهمات الزمم التمويل الثاني والتمويل غير المباشر وهذا يعني سنقف عنده سنقف عنده وأستسمحكم وأستمحكم عذرا أنني تأخرت عليكم قلت العذر بيناديكم فسامحوني عليه إن شاء الله نعوضها بإذن الله تعالى غير المباشر وذلك من خلال المؤسسات المالية الوسطية الوسيطة مثل البنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق المعاشات وغيرها استقوم هذه المؤسسات بتجميع الأموال من وحدات ذات الفائض أيضا المالي إما من خلال الوداع الجارية والوداع الأجل فانظر هنا الوساطة الربوية الصريحة في هذا الباب ووداع التوفير كلها وساطة, وساطة كما قلت وربوية كل هذه أصلا أموال توفير والإدعاة كلها على الفوائد الثابتة التي يتكلمون عنها، فكله هربة، من خلال دار أوراق مالية خاصة مثل أوراق التأمين على الحياة وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار، ثم تقوم استخدام هذه الأمال في تقديم القروض لمن يحتاجها أو شراء الأوراق المالية الجديدة التي تصدرها الأحداث ذات احتياج المالية. يعني هذه شوف، شوف هنا المؤسسات المالية بتأخذ الأمال من الناس على هيات، على هيئات الأوزنات، أوزنات الخزانة، على هيئات التأمين على هذه السنديق المعاش وبعد ذلك المال عندهم لا يقف يستثمرونه فيعطونه لوحدات العجز لتستخدمه وياخذون منهم المال بزيادة وطبعا لمدة أن تعلم أنهم عند دخولهم هذا المال بتنقله من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي لا يمكن أن يكون فيه الغنم والغرم لا يدخلون في المخاطرة السوق المالية لا تدخل في المخاطرة، بل إنها ما تدخل إلا إلا فيما يشبه القرض الربوي، يعني يعطونه على أساس أنه قرض، وقرض أيضا يجر نفع، هذا الأصل الأصيل عندهم، فيجعلونه يجعلونه قرضا جر نفعا، والقرض الذي يجر النفع ربا, ربا صريح، فهذا هذا في التمويل غير المباشر. لعل التمويل المباشر قد يكون فيه ربا وقد لا يكون فيه ربا الحق حتى نتكلم بحق ثلاثة سوم قد يكون فيه ربا قد لا يكون فيه ربا لكن التمويل غير المباشر هذا ربا قطعا ليس فيه ثم شيء يعني شركات التأمين واستخراج استخراج شهادات التأمين تأمين على الحياة تأمين على السيارة تأمين على البيت تأمين على العيادة شهادات التأمين وأيضاً ودائع التوفير دفتر التوفير المعروف الذي يكون وأيضاً أرزنات الخزانة والودائع الاستثمارية تعتبر شهادات الإداء وشهادات الاستثمار كل ذلك ربك وكيف يعطونهم المال يأخذون المال يعطونه للوحدات ذات العجز المالي للاستعمال ثم ذلك يأخذون منه الزيادة فيأخذ حصته ويعطي حصة زيادة لصاحب المال هذا بالنسبة للتمويل الغيس المباشر <تصفيق> لا تقتلني يا سيد محمود انت رجل مدير أنا, شيء ما. أنا ما أستطيع أقول لك شيء أنا تكلمت فقط طبعا خلاص أنت أدخلت نفسك في سؤال لابد أن تجيب عنه وهو ما رأيك في أذنات الخزانة وأكثر المصارف الإسلامية قد دخلت في أذنات الخزانة ماذا تقول عنهم بقى أستاذ محمود وأنت طبعا أصلا متخصص ف. فأنت تحرجني بما تقول لكن قد بينت أنا المسألة أنا حتى بتكلم الآن تركت كل شيء وتكلمت على المصارف الإسلامية فقط وبينت أن تلت تربع الأعمال التي تتعامل بها المصارف الإسلامية كلها أعمال لا تصح أعمال ربوية ردو الله أنك أبوز محمود نسأل الله أن يرفع مقامك وأن يسل لك أمرك وأن لك فضلك عامة السؤال سأرجع عليك مسات والزنات الخزانة تتعامل بها كثير من المصارف الإسلامية الآن طبعا طبعا والزنات الخزانة ما أحد يستطيع أن يقول أنها ليست قروضا طيب نقف عند هذه إن شاء الله ونأخذ في بعد ذلك إن شاء الله بعد هذه المقدمة ندخل في قانون هذه الأسواق والكلام على مسائل الأسهم والسندات وغيرها إنه في أسئلة عند إخواننا الأفاضل الذين قد أسأت إليهم أنا وقصرت في حقهم وجئتهم متأخرا يعني أصحاب الزوم أصحاب الجمعة فليأتونا بالأسئلة وإلا سأستأذم منكم وأعطي بعد ذلك دكتور أنا حبيبكم الله تقول إنه اكثر تعاملات البنوك الاسلاميه الإسلامية الآن رباوية جميل الله يحبكم طيب كيف اللي الحياة الشرعية والعلماء يشتكون فيها يعني يعني نحن كناس عاديين يعني نرى إنه هناك علماء كبار وفضلاء شفتون بأن هذه الأعمال صحيحة وشرعية الله. ممتاز. طبعا نحن نجل كل علمائنا ونرفعهم فوق رؤوسنا ونحفظهم ونحفظهم فضلهم. لكن العلم ليس بالعلماء. وأيضاً العلماء ليسوا أدلة. قول العلماء قول العلماء يستدل له لا يستدل به. أنت بتحجني بالعلماء وتحجني باللجان الشرعية وهذا خطأ منك. إحنا أصلاً الحق لا يعرف رجال. يعرف الحق تعرف أهله، ومع ذلك أنا أقول لك أنا جلست يعني مثلا بنك دبي الإسلامي المصرفي الإسلامي أنا جلست معه مع بعض اللي جانا شرعيا منهم وبينت لهم مسائل لم يأخذوا بها بأحجام مع إقرارهم وقالوا إداريين لا يطبقون تطبيقا صحيحا خلاص ياتي بإداري يطبق هو الآن أنا تكلمت مع اخ قلت له أنت الآن لما تأتي في مسألة الوعد الملزم وتجعله يكتب شيك بما لم يشترى إلى الآن أو يتعاقد معه الوعد أنه سيشتريه وأنت تستطيع أن تقاضيه فان لم تقاضيه فأنت بتقول له إذن أنا سأبيع السلعة وأخذ, و... وأخذ حقي وأنت ما بقي لك أخذه خسرت ما خسرت يعني وقع عليك الضر ما وقع عليك الضرر نحيك بعد لأنه أصلا ما بيبيع بيبيع ما يهم شيء فالحاصل أنا أقول حتى ولو كان مش فيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور ممكن ما فهمت على تقطيله غير مباشر ايش ما المقصود بالتوفير غير المباشر يعني يعني غير المباشر انه, إنه تترد مؤسسه مؤسسه الشيخ الله قلت كان عندنا شيء اسمه البريد تعرفه البريد البريد هذا ممكن تضع تاخذ منه تشتري منه دفتر التوفير تضع له ايداعات معينه مؤسسه مؤسسه للمعاشات فبيأخذ كل هذه الاموال الذي عنده بعدما عرض هذه الأوراق للناس اللي أشاد التأمين والإداعة واخذ المال من أنسى دفتر التوفير ويعطيها للمؤسسة ذات العجز المالي لتشتغل في هذا المال وبيعطيها هذا المال على شبه على على على شبه قرض فيكون القرض هنا يجر النفع فأخذ منه بزيادة ولا يمكن يدخل معه مضربة ليدخل في الغنم والغرم يأخذ هذا المال ويعطيه لأصحاب أصحاب المعاشات وأيضا لأصحاب شهادات التوفير والإداعات. فيعطيه ماله بزياده فيكون المسألة عليها قرض عليها قرض جرى نفع فرفعا فوري ظهرت إليك أو ظهرت عندك نعم نعم يا شيخ جزاك الله خير لا ما يدخل في الغنم هو ما يدخل في غنم الغنم ما, ما, ما, ما يدخل ما عنده مخاطره يدخل فيها نعم <تصفيق> مضحت نعم أنا معك واسم مهود نور أنا أقول لك ما فيش اسم بنوك إسلامية أنا معك واسم مهود وأنت متخصص في تعريف يحتاج إلى ضبط ضبط شرعي قوي في مسألة الأضلاع الشرعية تتوفر فيها حتى تكون صريحة نعم تفضل شوف أخي أنا ما ما <تصفيق> أردش أنا ما بحبش أصرح بالأسماء لكن هذا واجب الآن البركة بنك البركة في السعودية أو في غيره البركة كان هو أعظم البنوك تعاملا ببعض الضابط الشرعي حتى حتى يغني الناس في المصارف الإسلامية صحيح ولا لا هو نفسه اشترى أذانات الخزانة هو نفسه اشترى أذانات الخزانة قروض صريحة قروض صريحة نعم تفضل سياس لو في أسئلة تفضل تحت أمرك معك السلام عليكم دكتور السلام وبركاته أنا معك صلاحيك. معك خادمك معك طيب انا اريد اريد اسال طيب ا لانه انا في دول التجاره ان البنوك اللي كلها بنوك غير اسلاميه و لا مثل الصرافه ومنين كل الاعمال ال ال استثماريه كلها تجري ذلك وكيفا ما كيف يعني تصرف هو التصرف لا انه لازم البنوك البنوك الادق المصارف مصارف يكون عندها جديه جدية المتاجرة جدية الدخول في الغم والغرم لكن في نهاية أمرها بعد بعد لباقة العرض بيكون هو ممول كأي بنك آخر هو ممول فقط يعني لا يدخل في جدية الغم والغرم. يعني أنا لما أقول, لما أقول للمصر في الإسلامي أنت الآن اشتريت لزيت السيارة شرط شرط لصحة البيع أن تمتلكها وتمام الملك أن تنقلها عندك قال لا ما أفعل, ما أفعل ليش؟ لأنه لما ينقلها حدثت حادثة حدث للسياره شيء عفوا وش اللي يحدث؟ من اللي يضمن؟ يضمن البنك دخل في الغرمه هو الآن هو لا يخاطر بواحد في المية حتى لا يخاطر بواحد في المية حتى فاهم ثاني فلا بد يكون في جديه الطرح في مساله المضاربه ومساله السلام والاستصناع وغير ذلك من المعاملات يا ف... ن... دكتور سؤالك بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير الله اهلا اهلا اشارتك تفضل كلها قروض نعم تفضل تفضل حبيبي دكتور حفظكم الله يعني المقصد من المادة الأسواق المالية تقصد بها البنوك فقط لا لا كل المؤسسات وشركات التوظيف فغير ذلك كلها المؤسسات وفي الوسطات المالية كما في البرصة وفي غيرها كل هذه سيأتي تفصيله أسواق مالية كاملة كل ما يكون فيها مبادلات المال كلها يدخل تحتها أنا أعطيك فصل فقط مثلا لتعلم كيفية مسألة التوظيف للمال نعم الله يشزيك. رضي الله عنكم, عنكم. ننتهي الان من اخواننا في الجمعه س... تفضل تفضل تفضل احنا شرطك ماشي في إيش ما اسمع في صار. ايش لا. في شراء العقار في شراء العقار صورة صورة لدى بعض صورة لدى بعض الموك. أليني, أليني, أليني، كيف هي؟ كيف السورة التمليك؟ من الإنسان ويقول لهم أريد شراء، هي تحت المنتهي بالتمليك. هذا العقار، فيلزمون، فيلزمون مقدمة لا تقل عن 10% وقد تصل إلى 30% من قيمة العقار. ماشي. هذا قبل قبل قبل, قبل لحظة, لحظة، لحظة، لحظة. لحظة يلزموه بالثلاثين في المية قبل أن يشتري العقار قبل أن يشتري البنك العقار لا من ضمن الإجراء نعم يدفعها ثم يضيفها البنك مع المبلغ الذي ال سبعين في المية مثلاً صبران ويسلمها لل العقار صبرا أيها الكريم صبران أيها الكريم يبقى إذن هذا الإلزام قبل حتى أن يمتلك البنك العقار صح صحيح طيب تفضل كمل ثم ثم بعد ذلك يقوم البنك بتوقيع العميل الذي الذي أخذ هذه السلعة بالإيجار من في بما يسمى سند لأمر متضمن القيمة الأصلية للعقار. نفترض قيمتها مليون ومع اربعه ثمان الف ألف. فيوقع سند أمر بثمان م مليون ألف. لا حول ولا ولا يكتفي سند الأمر تاريخ الاستحقاق اللي هو نهاية العقد اللي بعد 25 وعشرين ستارق. بدون تح نعم. فإذا قام العميل بتأخير قص أو قصتين من الأجرة يقوم البنك بالاستيلاء على العقار وبيعه وقد يغرمه لو نقص عن قيمة نعم نعم قيمة ولا ولا يدخل ولا يدخل ولا يهمه ولا نعم نعم ولا ببخس أو ما باعه ببخس لأنه سيعوض من هذا المسكين نعم هذه معاملة قدم للرجل يعني أنا أعرف أنا أعرف أحد أقاربي استمر حوالي خمسة سنين دفع دفعات بقرابة مليون ريال أو مليون ونصف ثم بعد ذلك ودفع دفع مقدمة 2 مليون البنك أخذ العقار وأخذ الدفع المقدمة وآخذ الإيجاع إن لله إذن هذه عقود باطلة والظلمات السؤال, السؤال. السؤال. السؤال شيخي أنا المحاكم الشرعية سيكون لها رأي مختلف أم أن المسألة خاضعة لل لل الشرعية اللي أفتتهم بذلك والله المحاكم الشرعية كلها رأي مختلف الم ستأتي على النظر في مسألة يفتونه بأي مذهب فهم إذا كانت المحكمة الشرعية وإلا فيكون المسألة على المجتهد القاضي الذي سيحكم في مثل هذا لكن شرعا هذا عقد باطل وبطلانه ظاهر وعقد فيه تغرير وظلم بين وفيه ايضا بيع ما لم يملك وفيه ايضا من الغرر مساله مساله معرفه يعني عدم معرفه هيئه العقار عند التمليك بعد ذلك بالثمن البغس الذي سيكون ويكون الاجاره بثمن هو ثمن الثمن الفعلي للعقار والأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب هو هو مساله مساله الظلم الذي يقع عليه في تحميله ما لا يتحمل يعني هو لو اعصر وما أعطى يعني يسحب منه كل شيء ويخسر كل شيء والأصل في ذلك أنه بعد بعد مسألة البيع لأن إيجاره منتادي تملكه بيع هو صحيح ولا لا أو حتى لو الإيجار تمليك المنافع فإنه فإنه أقصى ما لهم لهم المال في ذمة هذا الرجل ليس لهم بالعقار من أي من أي سلطة عليه فلذلك هذه هذه عقود كلها عقود مختربة عقود ظالمة ما تجوز يدخل فيها ما يدخل من الربا وغير من التغريض ونهى النبي صلى عموما عن الغر أنا حتى أدين الله المعاصرون مختلفون في الإجارة المنتهة بالتمليك أدين الله بأنها حرام وأنها لا وهو عقد باطل في تغرير ما إلى تغرير هي أنه يقول له أصلاً عندما يعطي السند بالأمر بهذا المال غير مؤرخ غير مؤرخ وجهالة الأجل جهالة تبطل العقد يعني يعني يتمحكون في الشرع وهم ابعد الناس عن الشرع جزاكم الله خير يا شيخ الله جزاكم الله خير هل تسمحون لي الان استاذنكم وابدا بس دروس اللي هنا معي هل استاذنكم اساتذه الدكاتره في الجامعه نستبيحكم عذرا على نستبيحكم عذرا على التاخير عليكم استاذنكم تسمحون لي ام لا لا لا المحاضره ان شاء الله ست... الجمعه القادمه ان شاء الله ستكون ضعف هذا الوقت من اجل التعويض اعتذر لكم نعم اذااكم خير حضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم الله وبركاته <تصفيق>